and then no. Mm. Hey. تلتبال كمبليكس وكالبال المكتوبة عندك سير يعني سيريا يعني المايكروالفال ياولاد فتحته فتشت المايكروالفال تصل الى اربعة ونصة يعني السمام الفيترالي لما يفتح على الاخر وانت بتطلع تجري وانت بتجري بقى يجيب اربعة سنتي واربعة ونصة بس كده تمام؟ يعني طيب طيب ميترالستينوزيز لو كان أقل من محصن حط كمان جملة هنا تزود لي هنا الجملة في نحن نصفك نيو جزع زود زود على صفر كمان ان السمطمز <تصفيق> of ميترالستينوزيز Symptoms تبدأ عن فتحة اثنين سنتي. يعني اول ما الميترال valve opening تصل فيها اثنين سنتي، المريض هيت فعلا فعلًا يشتري. أصلًا لا ليه مريض؟ أنت أعمى. الفكرة اللي تراي ذاك يفتح عندك هديه الوريد. وأنت عاكله تمشي حاله. تاع واحد تيجي تمشي شوية اثنين سنتي تجري دقاء تصاموها كده فويقولك العيان بيه لاحص هو تعبان وبيشتكي لو ينفك حبادة اثنين سنتي او اقل طب تعالوا بينا امتكي الحاجم ايه اسباد ارادسية من طبعا اورجانيك وطبعا في فونكشنك البرجانك اهم حاجة هو ارماتيك فيبر خلينا نقول ان هي استد المرضي فيبر بص الفايبروزيس بتحصل فين بتحصل في الكاس هنا عند الكمليشن في البريفس هنا كامل اتكون الفايبروستيشن ده اللي بتسببها ارماتيك فيبر بتبقى على الكاس فين فيقولون اللاين line of closure وبعدين بيجيب اكل برايفيس تابعينه في في closure فيكون العيال بقى يحس به كده انا كده حصل وقت fibrosis تابعينه في closure في بقى يحس به كذا أنا كذا حصلش وقت fibrosis تابعينه في بقى ايه ولا سنوي قاجي على سن الجامعة كده هبتدى حس ان انا بانها كل بقى من دو وقت يمشي لأي الفيبروزيز تزيد عمناها تزيد لحد من المريض انها فاعلا سيمتوماتايزي ويصل الى حد طايلت ده سبب رئيس الهورو ماكين وعشان كده في قول مصور لأوين تبص تبينه أو بيتاني كتوب إنو روماتيك إنو مايترسكي نوزيس إز أومنس تو روماتيك مايترسكي نوزيس أومنس تو روماتيك يعني حتى حتى لما المريض انت بتشوفه عنده مايترسكي نوزيس أنت بتوكر إن الحالة دي روماتيك فبيقول لك ليه قلت روماتيك فبيقول له لأنه فيه مائتراستينوسيس إذن أنا لو لديك فيه مائتراستينوسيس عنده مريض هقوله ده أكيد طبعا روماتيك هار بيزيز هل لا لا. طب في سؤال مهم جدا مميلي جدا برده روماتيك فيبر في قطوات الأفضار ده دائما ماضي فالبرافليجيا يعني قارب لو انت شخص مائتراستينوسيس لو انت شخص مائتراستينوسيس غالباً هذا الروماتيك. طبعاً هو الروماتيك إذا أنت كان لابد أن تبحث عن أضر بالريجنس. يعني لازم تدور ل يكون في مايكرال ريجنس كمان معاه في نفس الوقت ل يكون في حاجة في الأومت بال. لا تكتفي هي ماجستير فقط. السؤال اللي بيطرح نفسه هل الروماتيك مانترستينوسيس ممكن نشوفه أيزوليت لوحده؟ يعني هل أنا ممكن أشوف روماتيك هارت ديزيز؟ عبارة عن ايزوليجي ميترستينوز فقط لوحده الاجابة الايوة ممكن نشوف حالات ميترستينوزيز روماتيك فقط لكن اكتر ان احنا نشوف انها تبقى مالك في البلد الريجن ومنذ بناء حاجة اكتر في البنين يعني البنين سيحنا مش عارفين. يعني بلاحظوا كده اني عدوهم عدوه نعملون إيوه ستة أكثر من الدهان يمكن حد عارف إيه. وفي ناس يقول الكلام ده مش ممكن. بعد الروماتيك في بقى كنجيدام. ده very rare. في كالسيفيك. وده بيحصل بعد أولد إيدج. ده اللي رايح اللي تشوفه. بيقوله بيحصل بعد سن كبير جدا يعني يعني بعد سن السبعين والثمانين وحقا كبير. كبر. أصعب أول انا اشوف يعني مايكروسنوزيس كونجيندان او كالسف في بقى عندكم هونكشنال مايكروسنوزيس اشهر واحد فيهم هو الكاري كون بيرمر اللي هو اشتهر في حالات الأكيوت تروماتيك في فيبر يعني اللي عنده أكيوت تروماتيك فيبر ده عنده إيه اللي عنده أكيوت تروماتيك فيبر بتبقى المايتر اللي فالكس بتبقى سيك والسوني واليدنترس وموبايل فيها عندي ايه دلوقتي فكيوم رومن فيبر يعني ايه يعني عندي المايترال فالف سيك ايدنترس الاقي المايترال فالف تيجي تفتح لا متعرفش تفتح ما بتفتحش على الاطلاق من كتر الانفلاميشن والالتهابه فالحركه دي بتعمل ترانزيين طول فترة الأكيو درماتيفير يعني تعد عدة أسابيع وبعد فترة الالتهابيشن الأكيو بيستبصير ويختفي هذا الانتقال استنوسس أما الكريكون بمر معه هو مر ناتج عن إنفليند مايكل بل الله طب الكاس كده اسمر يبقى كان مفروض ان المرمر دا يطلق عليه انه اوريانيك مرمر ان الكاسم متأثرة اي ان الفاريو كومبليكس متأثر فهو ما اداك معلش دا exception احنا هنعتبره function المرمر طب ليه بتقول كده لانه reverse لانه بيتحسن بعد فترة بس خلي بالك انت تقول ده روه لما الكاني يكون بدا يتحسن ما بيتركش قصر بيطر بقى شوية ممكن يسيب شوية فايل براستيش بسيط جدا في البريفريز بتاعة الايه الكمنشوركيز زي ما قلنا وايه العيه محيسش ده انا جالي روماتيك فيبر وانا بس اقوله سانوي لك انا, أنا, جات, أنا جات لروماتيك فيبر وانا بقوله سانوي وهو بقوله سانوي اللي ما جات لروماتيك فيبر دي كان مسموع عليه كان يكون بمرمر ومع هذا انا خفيت ومالت نورمال بيرسون وزيد فول بس طبعا الفيبر استيشو كانت بتدى في البريفرز فجيب بعد سبع سنين عشر سنين بدأ الاشهر بذيس مين فالبقى طبعا وانس خليبات روماتيك فيما حصلت والفايب استيشو ابتدى بروسيس ببروغرس الوحدة بس يزودوا الدنيا بلّة كل كم سنة لو جالوا بـ Romantic دي مرة اتنين وثلاثة ففي ناس لهم كذا أداءهم Romantic Feet طبعا ده بيبوز الدنيا أكتر وفي مالكانك إزاي ونهنف The Reflexes of Romantic Fever في برضو يا نوع من Function Mitra اللي هو موصوف في حالات ال-VSG هكليه ما تصوم عندكم انه هو رسمة طبعا هي تبقناها من كده الدم اللي ينط من ال-Lift ventricle يروح ال-Right ventricle فبيعمل Accessive blood flow الى اللونج الدم اللي داخل اللونج الكتير ده يلف يلف ويروح راجع من اللونج الى Left side of zahab teygelä excessive blood flow across myokardia, teygelä functional myokardiosi. functional myokardiosi tä, betään, teyvää, hajetta, teyvää systolik mermaa, aishan, että se, että ما هو نتيجة functional mitral stenosis الحقيقة هيبقى الدياستوليك راملين على الإيه بس قسلتها تسألني هل الكلام ده فينا ممكن نسمعه أو نشوفه لا هو كلام على الورق. إنما أنت عمرك ما تشوف حالة في ديجي لدرجة إن هي معاها functional mitral stenosis وتسمع راملين وكلام من هذا الطبيب على الورق نقول. في ميرمر تاني اسمه Austin Flint ميرمر وده mitral stenosis والصم بعد حالات الاوضه انكم هقول لك ليه هقول لك ليه سؤال الايه الشرط الاساسي اللي يخلي الصمام المترالي يفتح على الاخر الى اسفل فبس مره طالما بيفتح على الاخر الى اسفل يبقى الشرط الاساسي تحت يعني يكون ستول روشن في, في الليفت فينتريكل صح كده ولا لا عشان الصمام ايه يدلل كده والفي اللي طب بص على الورتك الكونتنتس في الداي ستول في الرسمة في الداي ستول في مراجع من فين في دمج راجع لل الورته الى الليفت في, في الداي يبقى الداي ستول بريشر اصبح ايه هنا اصبح عالي فارتفاع الداي ستول بريشر من الورت كونتنتس بيانتغفير مع الفول اوبنين اف مايكرواتجولكس فيه ناس تانيه بتقول ده كمان الريجيش البلود هو كمان بيانتغفير دايريكري مع الفول اوبنين اف مايكرواتجولكس لنكنك لو حسيت كده بص اللي فيه مايكرواتجولكس كده بتفتح كده يجي قدامه وهو بيعمل ريجيش يجيخليها ما تفتحش الى الآخر يعني كان مثال تيجي تفتح تلقى برجرج وحجان رفع البرجر كده تيجي تفتح لقى برجرج تظهر كده هذا المنظر وكأنه الـ برجرج فلات بيقيم تغفير مع الـ opening of Microsoft المهم ان ده برضو ملمر وهمي يعني برضو خلق نسمعه بجد بجد طب هنا سؤال بقى هنا مهمي جدا. يبقى ايه functional ملمر اللي احنا ممكن نسمعه فعلا كانت بقوم بلا كلمة. على فكرة بقى نحط يعني برضو أو نكملها تعالوا نشو بس الأول اللي هي الهيمو ديناميكس الهيمو ديناميكس الشباب اللي هي باسمة اللي هي قدامنا طبعا اللي اللي هي ديناميكس طبعا خلي بالك من الهيمو ديناميكس المايجر سنسوس ده شكل في الليفت جيتري بريشر اه دي باك على مين بتعمل باك على البرونكيال فينز اللي هي معقوله بالازره ويحصل ويحصل البرونكيال فينس كونجست اهو يبقى هنا طبعا المفروض ان البرونكيال فينز دي بتصب فين؟ في خلال المايترا لزال فتبقى فينز هتبقى كونجستد تبقى كونجستد طيب طب يا اولاد لما البرونكيال فينز تبقى كونجستد طب ده ايه ده كان في المهم كابيلاري كان في البلموناري كابيلاري شايفين البلموناري كابيلاري في طب يبقى ايه اصغر في البلموناري كابيلاري البليشر هنا هيعلى البليشر هنا يبقى البليشر هنا في البلموناري طب لما البالونري كابيلاري بقى بؤتر الانبريشر هيرتفع ماذا يحدث ايه اللي جنب الكابيلاري هيحصل الى الانفراستيشن اشن ثم ترانسوديشن الى الايه الالفيول و بقى الضريف تسمي وصفلي ويمكن أن يتعرض إلى الفلمونة اليدية التاني خليك تاني يالله بساتة احنا بساتة دحن. احنا تمشي عشان جيت أعمال ده هلا بالوقت فإن أنتو بتتابعوه الناس كواب بتتابعوا يسيبوني خليك بقى معيها تاني هنا عنده مايكراستينوسيس الدم هيجمع فين في الليف دي؟ في الليف دي ايريا يحصل ايه في الليف دي ايريا باي طب مين اللي في الليف دي ايريا البلمونري فينس انا البلمونري في الليف دي عشان المايترال فالف بدايه هيحصل بلمونري في فينس موجشن. طب مين اللي في البلمونري فينس البرمونري يبقى إيه اللي هيحصل في البلمانري الدكتلالي هاري البلمانري الدكتلالي برشا يوم يحصل الترانسوريشن إلى الانفرسكيشن بيشو ويهل القلب يولاي فيحصل ديسنية وانسوطنية والبلمانري الدينة وخلافة يوم الجسم بقى يحاول يزمط الموضوع الوحيد كده الرجل هيفتص مش كده هيمون ليه هيمون بقى لإنه الرايد في انترك الأعمال يضخ دم إلى الضان والدم مش بيحصل والبرينج من خلال ما يفر يعني الحنفية مفتوحة اللي وراي البيت الحنفية مفتوحة والبلاعة اللي هو ما يفر الباب مزولة في بعلاقته هيحصل في المونريبينس كونجشين يوري جسم الوحدة يحمل فاضه كونستريكتشن في المونري أردينوس هنا أردينوس هيحصل هنا ده ريفلكس وده يعني في بوزل كونستركشن في هذه الالفا ونري اوجوز هذا البوزل كونستركشن هيقلل في اكل البلاط فلور اللي رايح للبن هذا البوزل كونستركشن هيقلل البلاط فلور اللي رايح للبن طالما البلاط فلور اللي رايح للبن لما أكيد البالوناري بينس كنجشن هيديلي هيديلي. يبقى كل درم ضغط بالسخرش اللازم is to reduce البالوناري لاتخذ دور إلى الاطد وبالتالي هيقل لجدًا البالوناري بينس كنجشن. تمام؟ بس الضغط بالسخرش ده يعني بقى في البالوناري ترشيح. هيديلي بالوناري صح ولا لا؟ من الهايبرتينسيا، وبالبر من الهايبرتينسيا هو ما يحصل تهي شكل بيشال لود عرايدن الناديجة راي في النهاية يحصل راي ساير هاو فيني. هذا مصيحتك، مشاكل ماشي. لو انت تباعت بقى هتلاقي كان عندك مكتوب كله كان كله مكتوب تاني يبقى تابع مامي الكلام سيبك من الغاس Mitrosinusis High Lift Hydral Pressure Phermone Refinance Congestion Phermone Refinance يؤدي الى بصه Reflex Phermone في Phermone Refinance ه يحدث بالمانري هاي باتنشن بالمانري هاي باتنشن هيقلل لكن على حساب انه الفمانري هاي باتنشن ضغط على راي الدانتريك والنتيجة راي الدانتريك لARGER ثم راي الدانتريك أصغر سؤال. ده دلوقتي يا دكتور في حاجه مهمه جدا المايترال ستينوز ركز بقى في الاسم المايترال ستينوز المفروض ان هو ستينوتيك ليجان في الغار صح طب اللي عنده ستينوز في الغار المفروض قانونا لما يعمل مجهود يجيله لو كارب كابون سن احنا قلنا اللو كارب كابون سن دي تتذكروها هي تحدث في الاسكينوتك ليشا في الغرض وبتبقى واضحة جدا ايجزيرشنا يعني معي المجهول يجيلو الدينزيني وممكن يجيلو سينكو طب هل هذا سؤال هل مريض الميتراتستينوسيس هيبان عليه لو كارلك هبود سيني واضحة فقال لك عادة ما تبانش عليه كويس كل ده من الهيمو دايناميكس عينوا شرط, شرط حدوث لو كارد كابون سيمتوم هي تبقى اكزيرشن يعني لازم المريض يعمل اكزيرشن طب المريض هيعمل اكزيرشن ازاي وهو عنده تالمونري عشان خاطر الديسنيا اللي مرموضة من اللي الأول تلاقي المريض ما يدوش لوكار لكربوط سنتو حتى فيه لتقوله إيه وانت بتسأل ازاي عن لوكار لكربوط سنتو بنسأل تقوله إيه لما بتعمل مجهود بتدوخ أو مش عاقيرك يا دكتور ده أنا دوبة بك أعمل مجهود كده أنا هدف أروح أقعد يبقى هنا من لوكار لكربوط سنتو مش هتبقى بينا طب تمان إنت بقى مصنع سيدي لما بيحصل pulmonary hypertension من المنسب سايد pulmonary venus congestion لأن pulmonary hypertension لما بيحصل لما بلقفلول راح يرمان لولاية لما pulmonary venus congestion هيقلها فلما بيحصل pulmonary hypertension ويقل pulmonary venus congestion النتيجة إن المريض مش هبقى إن المريض مش هبقى ديسنك لما المريض ما يبقاش ديسنج هتدئ يعمل مجهود فيظهر اللون جاريك أو جون سيمتوم وعشان كده المريض لما بيحصل هذا السويتش اللي هو ريليه هو في بلمانر يديني السويتشان هحروس البلمانر هيفرتشان يقول جملة ياريت تكتبها انها جان قبل يا دكتور بس لما بقيت عمل مجهود بقيت بدوخ فدي حاجة هنا حتى, حتى ساعات الممتاح لك هو كلام ده معناه ايه؟ تقول ان اهجان قال لي ايه يعني بالمونوري بياسونجيشن الباقي يو يعني دو كارب كابو سنت منين بقى هذا السويتش اللي بيحصل مع الديفلوبمنت او واي بينس كونكشن مع البالمونوري بينس ام جست طب ابدا سؤال تاني سؤال تاني هل البلمونري هايبرتنشان؟ هل البلمونري هال البلمونري هايبرتنشان؟ هو نفسه ممكن يعمل لو كاردجيكافوت؟ فإيرى إيه هو؟ فلمونري هايبرتنشان إيه سلم يعمل؟ لو كاردجيكافوت ولا ما عملش لو إنت فكر جاء أن البلمونري عبارة عن anthropocent restriction واظو كونستريكشن ده بيعمل ايه بيقلل البلط اللي رايح لللم يقوم البلط فلو اللي رايح للكسبه والصهاب والهري فكرت الموضوع ايه يبقى هنشوف التمور ايت تنشن في حد زاد هو بيقلل البلط فلو الرئب لان ده بيحصل في وظو كونستريكشن يبقى البلط فلو اللنج هي ايه يمقى ناجع من الـ Lung, Head, the Side, the Side, the side the head. في برضو حاجة تانية تخلي الـ Belmone الـ Hypervention أضاره ويعمل له ترجمة هو ما هو الـ Belmone مش ده Pressure لود وصل الرايت right ventricle. طب لو الرايت Right-Vent بريشر Pressure وهو بطبيعته غالبين Right-Vent للغالبين شويل لما لو أصله Pressure تجد إنه الـ Cardiac Output اللي خارج من الرايت Right-Vent يعني في صادم ليش بتاع بس عايز لحاجة ده اللي بيحصل اللي بيحصل في البالمناري وليس في المين البالمناري يعني في البالمناري اللي اللي, جوة اللي لكن المين فالمون اللي ترا عكس لما يحصل طايل مع هاي براشون المين فالمون ما يطرش في عند الباطن ومستحشون ولين عشان القاعدة كانوا رونا دائما الحضورطة والمين فالمون يجب انهم الاسلتك فيبر وما تغومش مصد فيبر فبالتالي مفيش حال اسمان باسل المسترشن في الغورضة وانا باسل المسترشن في المنمر ماري لا انا بيحصلهم اسلتك اكسبانشن وان دا اسلتك الاسلتك فينكويت لا تبعيبا مهمة جدا. السؤال ليه العيان بتاع الميترستينوزيس الاعراض عنده في مع الاسلتك السؤال قولي هي مضينام الفلسمن الاكسرشن يعمل فيه. ايه الاكسرشن اولا هيزود البيناس ريتير هيزود البيناس ريتير وانا نعمل اكسرسايز نا دكتور البيناس ريتير نا هيزيد فالبلاكس فلود اللون هيزيد يبقى البلمونالي فينس موشش هم يزيد انا اطلع تقريب يبقى البنس البرن بزاد يبقى البلد فلول لانج بزاد يبقى ايه؟ يبقى ام هزيد اللي فينس موشش حاجة تانية بقى بص على لفت إيترام اخبروا يهب مذنوب انا مش مذنوب ها لفت إيترام مذنوب ليه؟ في مايكرو سنوز. طب هو لفت إيترام بيعمل درينج للدم اللي هو امتى؟ اسناد؟ بدايسوك صومه متراجي ضيق بس هو برضه قدامني ميزه اساسيه دي طب ايه رايك أو في التكي قرب اللي هي عن اكزيرشن الشورت باين اوف ذا ستوك اللي بيدريش قاعد في اي ترند يتنالي بقى اللي في كده مش عارف يفضل لان الهارد بيجري مفيش شانس ان يحصل دايرشورت مستمر الفيلنج اللي فيسنت بيين وبالتالي يحدث دفاع شديد في الليبت إتريال تريشر معنى اكسرسائيس مشان كده المريض ما بيقدرش يعني المقود خالص بيجي قولك why الدسك هنا تبقى اكسرشنا عشان التكي وعشان ده التبقية نيجي بقى الحاجة من الى الى ده ده ايه رأيكم في الإتريال فيبريليشن الإتريال فيبريليشن ما الايه اف دي بصيبه سوء تكي شديد صح ولا لا بس في حاجة ثانيه في الاي اف الاي اف بتخلي الايتريال e ما بيعملش ايتريال e كونتراكشن يعني 25% من الدم هيقعدوا في الايت e مش هينزلوا الايه في الايتريال كونتراكشن اللي يزود الايتريال بريشر اكثر واحنا تخيل واحد عنده مايكرو اكسيوز وغيره في اف حصل له التاكيكار دي هتشوره مضاين <التتحفيق> اوبا ستول الدرينيجي بدي عاليف في إيتران ايه ما النتيجة؟ هاليف في إيتران هاترا وحشي اتنين هيعمل لصقه في إيتران كونتراكشن فبالتالي الخمسة عشرين في المية مش هينزلوا الى الليف في فيرتفع الليف في إيتران كونتراكشن يقولوا ايه؟ يقولوا مريض الميكروتسينوسيس انه يحصل فيه بلمونة اليديمة خلي بالك انت ازاي الا بحدوث بريسي بيتيتينج او اجريتينج فاكتور زي الايكريان فايبريليشن خليت بس معي انا طب حد يقولي ليه الميكروتسينوسيس مش كومت انه هو يوصل للبلمونة بسهولة Mikrosynosi on hyvin graduaalinen prosessi, mutta se on hyvin vaikea. Se antaa mahdollisuuden kehittää on on اللي بيقلل البلوك في دوله الى اللارم خلي بقى يعني, يعني هديك مثال واحد جاله acute my government function هيحصله ايه acute late sided failure بالموناري هل في بقى وقت ان يحصل بالموناري بازوكو بيستريكشن في بالموناري الارتريوتي عملية تخبوات تطويب عشان تحصل يبقى نحط هذه هذا هذي المنمت مع بعض. كل دي حاجات اللي هيا سمعني يا اللي هي باينامج بتاعت المتالي فييشة نفس عشان انت متفاهم كل السجن دي كلها جامعة تيك يا سيدي الفلمونري the even uncommon for mindfulness uses because it is a very gradual process uh, as or because this lead to a how uh, uh, this uh, gives a chance to the development of compensator mechanism as a chance for compensatory mechanism A mm -hmm. compensator mechanism viene mm -hmm. posible mm -hmm. uh, pulmonary vaso constriction Pulmonary vaso constriction طيب لا إنت بقى بيحصل الـ Balmourneur يبقى ذوب الـ بتبقى محتاجة إيه عشان تبحصل Aggravating factors precipitating factors ذوب الـ Balmourneur usually there is development of aggravating أو precipitating factors زي هنا ويهاتي أشهر حاجة تتخلي مريض المايترو سنوز يتعامل هي الـ ايه ايه ايه ولذلك المريض اللي هو حتى العلين الكرونيك بيقو فأمين انت تقابله في المستشفى كده في الراوند فتلاقي عنده حالة ايه حالة الراوند ايه مايترو سنوز الراوند عاد وتلاقي الوات كويس كده وحلو. فتيجي بعد شهرين تقابله فراوند في تاني فتيجي عمان جدا تقولوا لها مالك ده انت حلم وما شفت اتمرر فات فالك يا ايه من ساعين هباك مش قادر بقى بقى انت عبان وكما اتنامش عام على طول انا نفسي مبان هبب في ايه انت بقى هنا هي القشة ده طيب نشوف فالمرابع بيقول ايه المربع بيقول المربع بيقول ايه انه اي مريض روماتيك هارت ديزيز خلي بالكوا اولاد اي مريض روماتيك هارت ديزيز ومعاه في المن هايبر تينشن لازم نشك في الماي اي مريض روماتيك هارت ديزيز ومعاه سيستميك ديما سوجشن لازم نشك في الماي بريستيوز برضو يعني يعني برضه كمان كمان جملة أي مريض روماتيك هارت ديزيز مع ايتريال فايبريليشن، سببت برضو مايترال فن ديزيز. لأن المايترال فن ديزيز هي أخطر الأمراض في روماتيك هارت ديزيز، تؤدي إلى الاتريال فايبريليشن. يعني إني روماتيك هارت ديزيز مع إف، إني روماتيك هارت ديزيز مع إف. لازم تو سسبيكتة اولا ميترالبانيسين واذا عايز تقول سبشياري ام اس ما فيش مشكلة ميترالبانيسين يبقى احنا كده خلصنا الهيمو دايناميكس من الهيمو دايناميكس بقى نقدر نستانتك ايه الكلينيكا الفيكتشا السيمتوم هما في السنين الاول الميترالبانيسينوزيس كسيمتوم قالك الاول المريض بيبقى سيمتوماتي طب انا ازاي عندي ميترسنوس بس انا سيمتوماتي والله ايه انا يا سيدي ممكن أبقى انا مثلا اهو عندي مثلا very mild ميترسنوس انا مثلا طب لي انا ببنهاجش ليه قول ليه ليه انا مش هعمل مجهود مثلا زيه لو انت عندك اللي عندي وجيت انت تلعب كورا ولا حاجة ايه ده ده انا تحبت تتحولي مش عارف انا تحبت تفنس فإذا فيه ناس كتير أسيمتوماتيك اتنين أول سيمتوم أنتوا حسينها إيه؟ هيشتكي منها بالموري بيناس كونجيشن لها طب بعد البالموري بيناس كونجيشن هتدي يشتكي من شبوث البالموري هيبرتنشن وظهور اللوكارديك أبود ما احنا انتفقنا اللو اللوكارديك أبود سيمتوم يعني بتبقى ما بتحصلش في الأول لأن الدسنية بيديل عن المريض انه يعمل اكسبشن لكن زي ما قلنا مع الالتهاميه هايبرتينشن بيس كونجيشن بي ادى ان هجانبي روح شويه المريض يعمل مجهود يبتدي يمنع عليه الايه ال كارب وفي الاخر رايد سايد طبعا انت لما تيجي تقول بقى بالمري فينس كونجيشن لازم تقول إيه والله مش كده اصلا ايه بيني لي لوكار دي كونسيترت وبزاما لا بيبقى انا عشان مش كل مره نقول ايه سنتو اوف كذا نوع ما بص عايز اقول بس سطر برضو صغير قوي واحنا كتبناه في الهارسيليا إنه ما هي الخاصية بتاعه التنمر اللي دينا سوجيشن عايزين نقول إن البي بي سي ان ان اس على طول كده البي بي سي البادي دينا Mytrosiuzi on Usually usein gradio-100-seniuri on mytrosiuzi, joka on usein gradio-100-seniuri on mytrosiuzi, joka on usein on كان بسيط قوي بعدها بسنتين النهجان زاد بعدها مش عاد بقى قد ايه بدات بقى عندي قصطني عمال يحكي قصص تاخد وقت طويل بعد سنين بقى اللي انا قلته قبل كده تحدث الهارت فيلر ان المريض اللي يجيه هارت فيلر خلي في بالك يا دكتور وكمان الهارت فيلر يعني بالتريكولار فيلر وفي التريب في لو قفل يا رباء لو لديك صعيد هتلاقي الفلوس البالمونردينيس موجيشا رابطلي المريض القعوة ديسك دي ما تلاقي الراجل يعني هين طبعا ده ليه برضو ليه لان الميكراسينوسيس جرانيو الروسيس it will give a chance for development of them من الكمبنساتوري ميكاليزم إلا إذا حدث اجريميتك فاكتور تلاقيه إيه؟ بيه. اتناي البنيلة ده في طيب فيبريلشن في كلمة اسمها كده ما هاش اسماء مالك فلاش أي كده ما حدش عارف في يعني إيه مالك ده تلاقي العيان جدود وحمر ده طب إيه. برضو حاجة مهمة جدا في الـ هترس بقى اللي هو إيه؟ هي A signs of pulmonary venous congestion أهم sign لل pulmonary venous congestion ال البيولاترال fine basal gravitation ودي كلمنا عنها يعني في heart failure طب A signs of low blood يعني هطول بقى بها extremities و volume blood pressure طب إيه هي signs of systemic venous congestion and congested leg vein enlarged يعني لا جدي خلاص كده حلو كده نخش بقى على local examination local examination inspection and palpation inspection and palpation بنتكلم الاول عن ايه بنتكلم الاول عن تشيمبر <متقعد> لوج هل تقولوا لي بقى يلا من الرسمه كده ايه اول تشيمبر ممكن ديفات في المايتريس دي <مليه> طب هل انا الليفت اقدر اقسم ان هو ان لوج فايلوكل ديجريشن طال ولا قلنا مرة كلمه قلنا حيث ان الليفت ايتريام بوزيتيف فان بين مع المايترسنوس نوز الها فور فيشل اللي السبار اسيرنال بوزيشن بتاعه الرايت بتبقى او يعني يخلي الرايت فينتريكل بوزيشن مير بايست وود فان كان في ليفت بوزيشن طب انا طب انت ازاي انت هتوصل لايه انت تيجي تقول لي يا دكتور الراجل ده عنده مايكروسورز وانا سمعته طب حلو قوي بس عنده ليفت براستير مالفرسيشن هقولك يبقى انهت شامفر ديك كبيرة هتقولي رايت رايفينت هقولك طب رايفينت افكر إزاي يكبر في المائي ترابستينوزيز يبقى لازم المريض يكون عنده ايه المريض هايفرتينشن طب انت سمعت المريض ما عندوش تلمواري هايفرتينشن فانا هقولك اذا احتمال التلمواري هايفرتينشن موجود بس احنا مش عارفين نسمعه يبلكه شخصها او احتمال بقى ييجي يقول لك لا ده مفيش بالمورة رائد وكل المشكلة ان الليبت في ايه وزائر الدنيا كلها لقدام فإن ده حاسس ليبت بالاستيرنال بالسيشا بشكل فولس ايوه هي جاما رائد باندريجيل بس نط ديوتو انوارج رائد باندريجيل ولكنها ديوتو بوش رائد باندريجيل فورورد لأكثر ايه الشمبر اللي بعد كده اللي بتكبر واضح من الرسمه رايت فيند بسبب البلمونه هايبرتينشن بس خلي بالك هتقول ايه بص ليست انترا بايليتيشن لكن رايت بينتري بلوم هايبر دييد بريشر لو على رايت فيند طب ايه كمان الشمبر بتكبر برضه بينه وبينك يعني ما هو اصلها هو احنا يعني احنا بنعتبر بينه وبين بعض كده ان الاورطه النيومونال ترانش تشيمبر فهنا دايليتيد نيومونال تران طب الدايليتيشن في النيومونال تران بنشوفه ازاي واحط صوابعي الثلاثه كده هنا بحطهم على ال ا طبعا المونيريا او ونقاروا هتلاقي انه الفلمونري هاليا فيها فلسيشة مش موجودة في الأوليك هاليا فالفلسيشة في سببها ايه اللي هو ضيليت اثنين فلمونري ترامب ضيليت اثنين فلمونري ترامب طب هل في سرين اوه في سرين السرين نوع ايه ديستوليك سرين اللي هو مين بالدبول طبعا السريف زي صوت الفيبريشن قلناك انها تحس الفيبريشن بتاعت الموبايل قلنا قلناك انت بتحط ايدك كده على الاليبكس وبتصدر البون بتاعت الفينجرس والبيتا كارب البون ولو انت عايز تحس الاستريت اكتر على الاليبكس ممكن تخلي المريض يليف في سن ناشمال وتبدأ تركز فيه تقود الاليبكس تتحسزها وتشوف الزنة بتقسد ان مع ضربة الايبيكس ولا مش مع الضربة لو لقيت الزلمه مع ضربة الايبيكس في في بيديس توريك استريم هنا لا ضربة الايبيكس مش مع الزلمه او بمعنى صح والنهج زي مرة قلنا ضربة الايبيكس بتتم الاستريم يبقى كده دا الزلمه وبعدين الضربة يبقى ده فعلا دايستوليك هي كمان فريسكول بيرست هاوس زي انا اشوف بعد شوية الفريست هاوس لاود طب ساوند قوي انا بحسه طب بحسه برضه بحط ايدي كده وتحس ايه بقى بلده. ما تحسش عن مش ما تحس بالحاجة بالزقة؟ لأن بحس بالحاجة بتنقر تحت الديه زي ما قلناك انك خاطط ايدك على لوح كشط وحتى بتنقر في, في لوح من تحت كده فتحس ان في tapping sound رازل زين لها عن ده اسمه اسم بالبلبل طيب إذا اجتمع البلبل فريز صام مع apex عن Has a username, sleeping apex. slapping the apex here, that means very sound plus low apex amplitude. So low apex amplitude, we already that in so yeah, that Europe... okay. <sharp> already. left the the the tail. We left the is low amplitude. Post طبعا الـK بمرمر اخنا ممكن نسمعه ولو انت مش هتسمعه الايكو هيقولك just but in the cost الكاثب هي 50 لكن الـBell brain moment يعني دي عشان بس السؤال مكتوب الاوستن فلينت ميرمر يا دكتورش سببه ان هو بيحصل مع الـHotical Comments بيحصل مع الـHotical Comments وده ميرمر فانشنا يعني فان فهل يعني في مشكلة لما انا اتكلمت انه ال LV incompetence بيرفع الديستوليك بريشر في الليفت فينتريكل وبالتالي الماينتريبل مش عارف يفتح بس يبقى هو مجرد ايه فانكشنال ماينتريبل ستينوز بس خلاص كده اهوت ليه دي لكن السؤال اللي هو اللي جاي على ال استنت بريمت ممر ده مش عارف ممكن يعمل ايه لا السؤال اصلا سؤال غلط اساسا خلاص كده ما فيش دعوه بالورقه ملوش قيمه لو حد جاب لي ورق بقى بعد, بعد كده هاكلها هاكلها تمام يلا نيجي نقول كده فيجي اسكاو بيش الفيرست هارد ساوند هيبقى لاود طب انت سؤال ايش عرفك ان الفيرست هارد ساوند لاود تعرف ازاي بالاكسبيرينس طب ايه ثاني ايه ثاني برضه هنقعد نعمل كده يعني هتسمع نفسك تحص مع 60 كده لو على كده ولو تسمع بقى الناس في هتتعود على صوت البيب كل كله شبه بعضه يعني بسيط كان بيجي واد بقى كده كان الصوت عالي اوي امك وعين ساوند ما بيبقى, بيبقى كمان كده بان اللي بدل لاود السؤال انت الفيرس ساوند ما لو مش مكتوبة نتبع احنا هناك بالعمل لو كان فيه اكسوشيات مترال incontent او لو كان فيه كالسيفيك مترال استيموسوس لو كان فيه اكسوشيات مترال incontent او لو فيه كالسيفيك مترال استيموسوس طيب ده الفرسة غير فيرسال الساوند بقى الايه المرمى المرمى يا شباب اتفقنا انه مش ده ستوني كرون المرمى بيس 3 سيسكون ان سي مين برضو مش هيجرى في شكل هو مرسوم عندكم اس 1 اس 2 اس 1 وادي المرمى إيه؟ يبقى مدرسطولي ترامل المرمى with three systolic acceleration السؤال بقى؟ السؤال الدكتور بساشا السؤال السؤال بيقول لك ايه؟ السؤال بيقول ليه المرمى مدرسطولي؟ استكروا ان المدرسطول بيتطفق معا مع من فين في؟ يعني منتصف الدرس هو كمية كميه من الدلتا ال اس 1 اس 2 اس 1 ليه هو ميد ستوريك ان في اثناء ده مقابل الماكسيمم فيلنج فيز وبالتالي الماكسيمان في الهدف دي بتبقى فيها خمسة وعين فرمية الدم العادية من خلال الدفت إيتريان من الدفت فبيعدي كلمات بيرة من خلال سمان فترالي يبقى مدى استوريك فقليل فيه <تصفيق> بريستوريك <تصفيق> أكسكويشن يعني صوت الميرمان بإعداء قوي قلنا عشان الإيتريان كونتركشن بينزل الخمسة وعين فرمية الدم الدم الثانين بشكل سريع قوي قوي بيخلي أو بضغط قوي فده بيخلي الورقة أو الامبلين بإعداء وجينا قلنا ليه هو رامبلين قلنا طبعا رامبلين يعني بالبكاء كا كبا وقلنا ليه رامبلين لأن الدم بينزل من اللفتة يعني من اللفت بنتركين ويزيلوه يعني الفرق بين اللفتة والبريشل طبعا اللفتة البريشل هنا هاي عالي صح شو كمان السونس اللفتة البريشل هذا عالي هذا مثلا عشر ولا حاجة. ازاي؟ وتحت تحت الـ pressure around ده low pressure gradient فتلاك الدم معادي low pressure gradient من أعلى إلى أرستان خلال فتح من مترالي داية فتلاك الدم الازم بيعمل كده بصوت يبقى المرمر عم ازاي؟ عم ينتهي المرمر بضارة بتكتير السمون فتلاك المرمر في طبعا بقى حاجة كمان إيه اللي يخلي بقى الميترستينوزيز ما يبقاش معان نيرونار تيه اللي يسموها تحت عندكم سايلانت ميترستينوزيز طب سؤال ده يا دكتور السايلانت ميترستينوزيز ده أنا نجيه قدت سايلانت ميترستينوزيز يعني إيه؟ فبدت تقوله يعني واحد عنده ميترستينوزيز بس مفيش رمضة مسموها فقلت ليه؟ إيه اللي يعمل كيلا؟ قلوا حاجة واحدة نقلم بس من بلاق فلور أكروس مايتراكو نقلم بلاق فلور أكروس مايتراكو ازاي تقلم بلاق فلور أكروس مايتراكو هي عندك ممتوبة بقى افرابة عندك افرابة عمالكو يقول لك ايه بقى سينه اشهر حاجة تعمل كده على حاجة. هنا يبقى الدام اللي رايح للرمل قليل يبقى اللي هيلف وي... ويروح ويعدي من خلال صمام الترالي هيبقى قليل طيب هو بيحصل ايه ان الرمل مش موجود فيجي راجل يقول له ايه انت تقول له يا دكتور اصل الرملي مش مسموع يقول خلاص مش مهم انت سامعني ماشي طب ليه تفتكر ليه مش موجود يا بيه انت تقول له غالقا من البلمونر هايبرطنشا اللي هايبرطنشا معناها بلات فلول دو سبانه قولاي بلات فلول راجع من اللام اللي بصعه مصهار قولاي طب ايه كمان السيكولي بتاعت البلمونر هايبرطنشا رايد سايد فلول يعني لما الراجل يجيه يا دكتور رايد سايد الهارد فيلير ماذا يحفظ خلاص برجو الهكس اللي بصك برجو هاي بقى عبيد كده مش وقته اسمه لوتو بكر النوتو بتاعته في برافو لوتو بكر ايه النوتو البكر ده اللي قال لكم النوتو البكر سترون يا اولاد انا هسال سؤال مهم قوي ايه رايكم ايه رأيكم؟ هل انتوا في الاطفال شفتوا حاله مثلا بي اس دي ومعها مثلا ضغط اوطقي 12. هل شفت انت حالة سالو معاه دبل ماين يعني هل ممكن نشوف واحد عنده بجي هارد يزيد هارد سبحان الله لا طب ليه ما تعرفش يعني كل العيال اللي هم عندهم اوبجكت الهارد دول في مصر كتير اللي هو يجيلهم روماتك هارد اللي من نحتاج لنا شيء يترقب لنا وردنا بيقسم الالسانة ده خل يا ابن ده كونجين ده وده هاخد رماتيك <تصفيق> هاكم بإثنين ايه بقى صراحة صعب اقول انا اجيلي مراضين بقى في نفس المكان لان الهرب بتاعي يعني منخوص إلا يبقى هم اتقابلوا في حالة واحدة اتقابلوا مع بعض الكونجين ده كونجين ده ورماتيك في حالة واحدة اللي هي اللي انتم اللي هو أخلي باتك من الكلمة CONGENITAL A-S-E-D مع ماتت؟ روماتيك مايكروسونس مكتوب أنه روماتيك؟ روماتيك روماتيك مكتوب مكتوب؟ يعني أثنين جاية في الـ a s e يعني الـ a s e بس المايكروسونس روماتيك هو ده الحالة الوحيدة طب يا هميه تلوته مبخر يعني مقول لوته مبخر إنت لما تتخيله بس مش أنا ما بنتكلم عنه دلوقتي الـ A-S-E-D من اللبسه إيدريام إيه السيدي بقى يبقى الدم على النقط من اللبسه إيبريام و رائق إيدريام يبقى كميت الدم في اللبسه إيدريام آن هتقل يبقى الدم اللي هينزل من الخلال السمام فتراري هيتقى اولاد بس هلا عزت خلي الجوت مبخر دي بتقولها انه يعني بقى تقوله مكتوبة لانه واحد لا يعني بقى يقوله الجوت مبخر يقولك لا تقلقه ولوده مبخر بس هنعاس حاجة كمان هو طبعا طبعا في اسباب دانية بقى يعني في ناس يقعدوا يبصوا يبصوا يعني برضه بصوا ما كان يزيدش مثلا واحد يقول لك ايه المريض لو بقى شك بص لو بقى شك مش هتسمع الراجل طب ما المريض لو بقى شك مش هسمع ليه. المريض لو حصله مش عارف المريض مش عارف ايه الكلام الزريف ده؟ ما في ناس قعد تكتب كده العيال يقول لك ده فيه خمستاشر سبب للسايمان مارسون <تصفيق> يجي يقول لي كده يلعب بعيد يا ابت يعني اتكلمني في الموضوع الله اتكلمني فقط ما هو اللي عنده هشوك وهي الموتنشن لا هتعصيز كده ولا تسمع هارسة ولا تسمع مرمى اذا ايه؟ إذا كان ما فيه سر يعني سارك ولا تريد شوك هتسمع ايه؟ ما شيء؟ ما شيء؟ وحالات الديهايدريشن وحالات ايه و... ده و... وهموت الضغط طب ما هو ده هو ده وبعني حط سبعة تمام حاجات بعض كلهم معناها تقريبا تريبا يعني شوق ايه كتير حتى انت بتقول الكلام ده لو انت قلتوا ايه قلتوا لحد عندنا تبنسحان قلتوا ايه العرض ده ما في ايه تقول الحاجات ده فرحان بالحاجات, بالحاجات ده منفع دي مش حاجة في ناس زيادها. ده يا ده يا ده يا Should uh, opening Possa, opening step, eh? عبارة عنه قلنا قاعدة قلنا قاعدة يا جماعة ايه هي القاعدة؟ قلنا ان كل الصمامات بتعمل صوت لما تفتح لكن الصمامات ما تعملش صوت لما تفتح انت الصمام يعمل صوت لما يفتح لو فيه فيبروز اذا من قبل انتزنابه هو صوت الصمام المترالي وهو بيفتح اسمال الباكستون نتيجة يوز نوس ميترين وصوت تكة وصوت صوت تكة فقلنا القبولينج اسناب هتبقى مسموعة تكة قبل الرامبين تكة قبل الرامبين فطلعنا جدا قلنا الرامبينج لو صوته عامل كده عيب القبولينج اسناب تكة قبل الرامبينج كده هو مساق يعني انتهي في القبولينج اسناب فانقلت لك صحبا صحبا لانت تجيبها يعني عشان كلا لما تحاول تسمع الرومبلي الإسلام فيكو نفس يسمعونا مع الرومبلي هتحس فعلا يعني ان الرومبلي لوب بداية عارفين؟ في حاجة حصلت ثم الرومبلي اين في فرق بين ايه؟ بعد ذلك يا دوتر فرق فرق في فرق بين التن وعدم ور. في ناس طبعاً ايه؟ هو مش شايف ولا سمع ولا حالس ولا يجيب في ناس كتير كتير بص عشان تبعاك يا اه يعني سطاف. سطاف بقى في طابة مثلاً ادخل له جواتي ايه؟ ستاف ستاف بكسوكلادي ده رسلك في برانشات كتيرة يعني اه بس بقفت بقفت بقفت برهاشات تانية هو بماغه بماغه شخصياً مش متنشة مع حساب تلالة هو ده الامتياز امرضتهم وبقى ستاف جامعهم بس عادي قابلني بقى هاي يجي يقول لي ايه لما الرجل مدرس وزاد مساعدة يجي يقول لي ايه عايز على السر وحنا عاديين معروفة ايه حاجة ايه يقول لي انت فاكر الثمان الدرمق على الثمان الدرمق على الثمان الدرمق قمري ما سنعت ولا يدرمق قمت بحاجة وكنت ساكن ده ما حابتش اتكلم اشنوه طب واضرة ايه والسنة على السنة يعني, يعني مش ايه موالي الفار فالقبل انجيسناب القبل انجيسناب هو صوتها مسموع فين في الدراسة في بص فين كان بالساكن والساون حتى انا جيتون لكم ايه ان القبل انجيسناب يقدر عن الساكن والساون في relaxation <متحدث> phase <متحدث> مش كده اينا مرة ان opening snap انفاصل عن second sound isometric relaxation phase وقلنا opening snap هو snapping sound يعني طبقه تسمع بعد second sound ومنفاصل عنه بال ايه isometric relaxation phase السؤال بقى كده يبقى اللي عنده opening snap خلي بالك معايا لو ايضا حاطت سماع الاليكس وعملت نجليكشن تام للمرمر هتبتدي اسمع ثريس ساوند وساكن ساوند هتحس ان الساكن ساوند كأنه بقى نجوز هتسمع ثاكن ساوند كأنه بقى نجوز فايجي الوقت يقول لها دكرة انا سامع ثريس ساوند كده هو والثاكن ساوند مش كده مش كده هو جده هقول لي ايه؟ بص ده صوتين طبعا سمعته صوتين في العيان ده هم يبقى ده ديفينتلي هي الاوبنينكسناف هتقولي بس الرامبلينج هيبقيني وهيبقى بسمع طب نهرب من الرامبلينج نروح فين انا لك تسمع الاوبنينكسناف فين في قلت لك بالكون على الايبكس او او ايه ايوه او مدو ايه ما بين الايبكس وزيد سبيرنا هنا في مصر ده يعني في المسافة ما بين ابريكس وزيف ستيرنون حرفه دي يقول لك تتخليك تغرب من الراحة دي في الهرب الساعة فتلاقي كي الصباح بالتيرنون بس خلاص طب ما هي قوية البابل الإسلامي هي سيديكاً ستاعدة الابن الإسلام بتإنديكيب أورجاني ماين ترانس وبتإنديكيب ان الصمام المترالي ما زال بلايبل يعني لسه بيتحرك يعني ما هو اسمها opening snap يعني الصمام بيتحرك والدليل انه لما بيتحرك بيعمل سناك طب امتى تختفي الاوبننج اسناب مع حدوث الكالسيفيكيشن مع حدوث الكالسيفيكيشن اخيرا الاوبننج اسناب بقى يا اولاد يقول لك ازاي تعرف منها سي بي مايترال سؤال ليكم هو مين اللي بيفتح صمام المترالي الى اسفل مين اللي بيفتح صمام المترالي الى اسفل اللي بيفتح صمام المترالي الى اسفل مين اللي كمان هو الليفت إيترال بريشر يعني باين طب اللي عنده سي بي مايترال ليفت إيترال بريشر عامل ايه يعني عالي يقوم يفتح المايترال بال ارلي اللي عنده سي بي مايترال ستروزز عنده فيري هاي ليترال بريشر فالهاي ليترال بريشر يفتح الصمام المترالي ارلي فجيبي الاوبننج اسناب بدري عن ميعادها فتلزق السجل ساوند عشان كده يقول لك كلما كان المايترال ستينوز كلما كانت الاوبننج اسناب نير باي تايم ذا هول كل دي قيم معينة خلي بالك بقى دكتور متى تختفي الوبنينج سناب قولنا مع الكالسيفيكيشن. يبقى الكالسيفيكيشن عمل ايه؟ خلي بالا وتأيب هاي الكالسيفيكيشن عمل خلى الفيرس ساون نوت لون وخلى الوبنينج سناب نوت بريزنت يبقى عشان كده اللي عنده مائنين اللي عنده كالسفك خلي ما الكلام ده بقى انا بقوله ده في خطورة شديدة يعني يا بص الجزء اللي جاي ده روماليك وروجيني ده, ده ايه اهميته اهميته في الكلينيك كده تخش لجنه روم تمارين نمره الضبضه لو قدامك مايترال فال فيزس تروح الاطفال لعلاجنا برضه مايترال فال فيزس لو انت روحت كده خلطت لك الكلمتين دول مع الراجل أنا قلته ده انا اقول له ده كده كلام مش قوي طب ممكن تقول مثلا زي الاخر بالعجس اذا بدنا بتبقى في الاخر بتبقى في الكارديولوجي بتبقى حالة رهيبة جدا عشان تبقى فالحاجات دي مهمة كل ما هو بيميث عملي لازم اضحانه خصطاً لما يبقى مشترك بالبطنة واختار واصلاً حتى كده يتلقى الحمدية بتمشي يبقى الكالسيفي ما يترى في السينوزي فيه حاجتين فلس تاون نوت لاو افن طب ده شبه مين كده؟ في سؤال برضو بيبيبيبيسألو. خد السؤال ده. How can you differentiate between organic myelitis and the functional myelitis؟ زين فردي. آه. بصوا ده أيوة. هما ثلاث حاجات. الأرجاني myelitis noises هب ثلاث حاجات. الأرجاني myelitis noises هب ثلاث حاجات. لوت فيرس ساون opening snap palpable strain functional ما الحاجات تاني الـ organic microsnose فيه opening snap ولوت فيرس ساون palpable strain functional عادة ما هذا الكلام طيب، نشوف بقى الـ pulmonary area قولوا لي بقى يا شباب البلموناري دي السكند ساوند ماله هيبقى لاود ليه بلموناري هايبرتنشن طبعا مين اللي بيأفكت في البلموناري فان ما ده رايت فيند هي دي اللي بيتحول هني بجيب في البالبنري فاني في البالبنري عرضي. يبقى البالبنر هي في بجانب هدي البالبنر هي فوتنشة عرضة زين. بلقى السكين على البالبنري إيريا أعلى من العوكر على الأرض كيف؟ هدي تقولي بس زي زي إن أنا زين أميز زين قوي. بقولك حط على هتظهر تحس في الفرس من السكن اللي مع ماربة الـ هو الفرس ساون ومع ناسف الـ هو You can discriminate السكن ساون على الفلمانري ايريا ال Abyss وبعين تعمل بقى على الأورتك والفلمانري فتلاقي لا الفلمانري ايريا عموما بيقصوطها عالي اوي على الأورتك إبقى خلاص إبقى ده بالمانري هاي بربينش خليبانكو هذا السكن ساون بيبقى كلا وبياسمه ايه؟ اسم بداية استوري شوف بداية استوري شوف بياحني بلب مقول فيلس كهف سام بلب مسكن كهف سام بحسه إزاي بحط ربعي الثلاث على البلبونا اللي هي كده بحس كأن حد ناقر في صوابعي وانا شفتاه كأن حط زلة صغيرة قوي عملت ناقر في ليش يقول من جوة وأنا عملت سحب هنا على البلبونا اللي هي كده طيب ايه جمال بقى في الاسكالبيشن بص على الرسومات اللي عندك بتاعت اللمرس اللي انها رسومة في رسومات عندك جدا انتو شاكيني راسمة نورمال ايه ان فاكحة البلمونري بال متوامن مع الكاليبر بتاعتنين البلمونري ترانج ماذا حدث مع البلمونري ترانج في راسمة نورمال طي ليه تبنين البلمونري ترانج فالدم عدة من نورمال valve orifice بتاعت الفلمونري valve الى relative to the phalmonyral tract وقولنا دي كان احد الميكانيزمات تاعت النرمر في الكلينيكا ان هنا الدم شاهدينه بقى فلاسما الوسطانية معدل الفلمونري valve بحالي رح يدفل على طريقات الفلمونري tract حصل فيه التلاث الانتجاهات دي معناها ان ده تاريجانس في البراط هذا يؤدي الى على الفلمونري اليه ما سفقة هذا النرمر أيجبشان اليك ترمو طب الرمه فانكشنال ولا اورجانيك هو فانكشنال وبالتالي هيبقى سيستوريك وفي ناس بقى صام لو يا ترى خمسه بقى نبص على الترمه كده في في ناس استاوعت ده ليه ده يقول لي ايه أنا سامع هنا الصوت ده انا مش بعدين يا دكتور لما توقف نفسك ديته شغال ايه المرمر اللي, اللي على البلمونر إيريا ده فانا قوله تتجرب ايه دي ونقول ايه دي واحد يصنع يقول بلمونر سينوسيز لا ايه حتى ايه هديه بلمونر سينوسيز احتى الحالة ما يتقريبها ايه بقى ده النرمر الفانشن الشهير بتاع البلمونر اخي بقى مهنزاج ليه خالص لما المين بلمونر ترانك بيفتح على الاخر يروح فاتح معاه ويحدث بالمونالي إن يعني هيدي بصوت تحت كده زال بالمونالي إن كونتنس كسابس لا قوي وده لازم تعطي اسمه كريهان ستين مامور ما هو الكريهان ستين هو المونالي إن نتج عن المونالي هاي تمام؟ اندستيجيشن I have people didn't say if it's given Here you have Bromley Bromley Bromley Martin... Bromley Nefiki نظام مش كده عند منطقه الكالمنري اريا وبنش كده اهو الكالمنري اريا دي في كده ده قصاد الفيرس سبيس كده عند منطقه الليفلي ده بيقفصات الفيرس سبيس حاجه تاخدها في شعاع وتطبقها على الشغل يبقى قصاد الفيرس فيه تاني في قانون الاطران وصاد سبيس اللي فيه بلس كده تحت اليف دي يعني طبعا خلي بالكوا اولاد بالتعبين دي بقى التعبين اللي باينه دي, دي, دي بتبقى بلس فينز لا فينز لا اما الفينز هتبقى بالمونري بين السرجشن ولو بان الاربرز احنا اسمها في اليسرى يبقى اذا هنا فيه فلمولاري بسكولار ماركي برومينان نتيجي البي بي سي فلمولاري بي ماس كونجيشن نفسه وصاد الفيرست سبيس اتفقنا ده ما كان ارمه هاسم نقول فيرست سبيس ساكن سبيس وصاد الساكن سبيس ده الفلمولاري ارضي بل وصاد على الليفت بورنا وصاد الساكن سبيس هلاقي بعض هنا ده هيمثل بعد كده من فلمولاري وصا سيرفيس سبيس سيرفيس سبيس ده هو دا يمثل منطقه ال اف فممكن يبقى طبعا الاكو هو افضل شيء الاكو انظامه بقى الاكو هيجيب لي ضغط الاكو هيجيب لي كل حاجة البريشر البريشر في الليف سي اللي معاك البريشر في الفينتر هيجيبني لي الكارديو هايبرتنشن هيقول الصمام اخباره ايه واسع ضيق كالسي فايد ولا لا كل المعلومات هيجيبها لي إيه. Hoidetaan, hoidetaan. <hums> يعمل طبعا بالقسطرة بس القسطرة ادمل بك دلوقتي خلاص طب ايه يعني ايه الاكوشن؟ الاكوشن دي عباره عن ايه؟ هو بيقيس الليفت ايتريال تريشر ويقيس الكارديك اوبوت فهو عامل لك اكوشن هو الكارديك اوبوت كان 5 لبت طب الليفت ايتريال تريشر كان حوالي 5 كما 5 على 500 فيها 100 ده النورمي طب لو واحد عنده ميترال سينوس هتلاقي الكارديك أبود فوق قليل اللي بريشر تحت حيات زيادة يبقى الرقم يقل فلو الرقم وصل اقل من 25 في المنية يبقى ده طايت ميترال سينوس كلام عبير كده طيب في بقى اللي هو الجزء بتاع اظن الايه العلاج بأكد اشترك العلاج كلمة ورد ضغطها خليك بس على دول. لو الحالة مايل مايل اعمل الآت لا ما تنساش كلام بقى بسيط خلاص Prophylaxis against traumatic fever Prophylaxis against infected endocrinides طب سؤال ازاي to minimize بالمونريبينيس congestion ايه رايوكي اعمل ازاي بالمونريبينيس congestion عشان الديسنيا تروح كله صحب واسك يا اولاد طب انت تدي للعيان لانوكسين لو جاله هيتريال فايبريليشن ايه الديجيتالز بالروج ايه ده وههل تعاه اورا انجي وال يبقى ده العلاج اللي هو الايه الميديكال بس تكتب جنب الميديكال تريد ده كله لازم كله اب ليه لان الحالة لو بدات تتقدم والمريض تعبان فالس المنازل بنعمله ايه؟ بنعمله انت انت فيها بس انا تدخل طب التدخل انت ما تبقى الحالة يعني بدأ تبقى سبير او بدأ بص اولادنا في حاجة عايزة اولادنا ايه حاجة اللي لو حصلت في مريض الماينترس نوزيز بتبقى صعب انها تبقى الفالسي اتبص له اه الصمام المترالي بيتغير الصمام المترالي بيتغير في حدين لو اعترضوا في الطريق بيبقى الموضوع مش ريفرس الديفلوبمنت فالمونيت هايبرتنشن والكرانيت يبقى عشان كده عايزين نقول جملة جميلة نقول ايه لا جزء من التدخل قبل حدوث افهم والالمونيت في كونتنشن يعني عايزين يعني عايزين ايه ان احنا ليه من النهاردة؟ طب دلوقتي ما اتدخلتش انا بصورة وغيات سمام مترالي فضل الان عنده cronic f يعني طيب طب سؤال ليكم لو فضل المريض عنده pulmonary حيب... hypertension ايه الحل؟ عم الحل اقيم ايبا ايبا ده عايز يعني فاجل بقى لما الهرم كده فيه باص فالوس pulmonary hypertension severe irreversible يقول لك اعمل بقى heart and lung transplantation يبقى انت وصلتني من الديد زي دي مع انك كان ممكن تعملي حاجة خفيفة ايه بقى الحاجة الخفيفة دي حسب الايكو لو الايكو طلع يا اولاد بيور pure microgestinosis ممكن يعملو بالبو بلاستي اللي هو بالبوضب بالبوضب يعني توسيع السماء التوسيع ده اما يتم بالقسطرة زي ما دخل بالبالون كاسفر في الكورونايز ويوسع ممكن يوصل بالبالون كاسفر لحد ما يخش على المايتر الفالفرين ويوسع الصمام دي بتتعمل في نص ساعة او ان يتبقى فالفوتومي باي أوبريشن عمليات راحية بالفعل طبعا انا النهاردة يعني يعني تخيل واحد عنده مايتر السنوز سديسنك وصدك يخش يعمل بالون فالبو بلاستي في خلال نص ساعة يخرج تقريبا ازاي يعني زي النور طب لو طلع الايكو لو طلع الايكو في كالسيفيكيشن او معاه ميتر بيجيرج يستحب فالب ريجيرج يبقى انا النهاردة نيجي يقولي ايه بص والله يا دكتور انا شاكل حالة ميت ممكن نعمل ميدي كالتريبلي وفوله لا يا دكتور هشاكل مريض ديسنك قوي تعدان قوي كيب كيب لا ده المريض عنده فلمانري هايبرفينشان لازل انترفيرنس هيقولك انترفيرنس بشكله ايه قوله حسب الايه لابا المطمي لابا يبقسنا زي ما احنا قلنا طبعا المربع بقى بينبه بيقولك ايه افضل حاجة اعمل بسرعة طب عارف امتة تعمل في البصة دكتور كيلنا رحمة في كتب بيقول لك ايه طالما المريض سيمبتوماتايز خلص هتوصله هو المريض يعني عنده ايه يعني عنده ايه يعني عنده بالممر اللي هي ايه ده يعني بعد كده ده مراهيبرش طب المراه برتنش ايرلي فوس ايرلي طالما بقى كوروني طالما هاي بقيت قوي زي ما هندرسه في فصل معين خلاص البلمري اطروس بتبقى سكليروز خلاص انتهى الموضوع بس انت عايز لانج كمان مش هاق بقى كمان ده دي الموضع كانوا زمان بيعملوا تيست كده مشهور يعني اللي انت حتى في مرفه كان يقول لك طب ازاي تتاكد ان البلمري هايبرتنشن هيبقى ريفرسبل فزي كده فيقول لك ايه اعمل ايكو وتقيس البلموناري بريشر بعدين إني كالسا من شان البلوكر وليكن ديت يا زبا وإيه زي البالمونالي بعد كده لو لقيته قالي يبقى البالمونالي هاي ده احتمال كبير يبقى ريفيرسول لكن لو هو عالي وما بيوتاش في الكلسا من شان البلوكر إبقى هو يبقى ريفيرسول يعني دي كلها بعض الحاجات بص يا قولين بالنسبة للcomplications اللي تحت دي احنا مش هنعملها يعني هنكتب على الشمال كلمة وهنسيبها والحصة الجايه هتقولوا لي كلنا الكومبليكيشنز بس اكتبوها على الشمال فوق عشان هنسيبها تقسيمه حلوه عنوان كومبليكيشنز اوف مايكروسيوز سيبن اديت حاجه في عنوان اسمه طيب مايكروسيوز تايت تايت اسموزيز يعني ايه تايت اه كده حاجة بقى جاد كده ايه كده كده حاجة ما قلت تايت يعني سبير مش كده يعني ايه بقى يعني العيان عنده ماركت سيدموز دعبان جدا اثنين الفالب إيريا في الإيكو قال نوح صنف ثلاثة مايترو سنوز انديكس قال نوح صنف تبكيني كالتعرف الثاني هو طايد أهم حاجة تقوله ايه لونج ميرمر ان الميرمر طويل يعني مش كده تقول ايه طويل ليه ده الميرمر طويل ده ده ورقيني الوب الهندسنات زي ما قلنا نير باري ساكند هارسا يعني يو كان اسس سيبيريتي فساعدة يقولك هاو كان يو اسس سيبيريتي وهمانك بسهول حاجات اعرف زي طاير يعني سيبير وعرف زي انه هو مش سيبير طب لو هو طيب نعمل له ايه هنسيبه يبقى لا ما سيبه انترفيرمس مش هنبقى بقى ميدي كان والله نعمل ايه طبعا بيور يبقى بالفوقن طلع دي كالسيفيكيشن ومعه او معه ميترا في الكمتاكس يبقى فان بيه في الاسم انا الجنرال باردراف واحد كنا سجنان اللي فاتت ودي بروبلم بروبلم مشهورة فاميليا كما دكتل بنيترينيان ديوان طف ستين في ان ايه ات في اكتب عليها بروبلم متكورة بشكل غير عادي روتين بتاع كده في الشغل ده ان شاء الله بقى لا ما الاربعاء ميعادنا بيبقى في العين ناخد بقى عشان بس عايز اخلص انا المايتراكين أصلا بس المايتراكين كومتنس صغية وهورتك سينوزيس وهورتك كومتنس يعني نأكل الحاجات ده عشان نيدي نبتاء هو مش هكذا فيه زحمة ده انه طبعا محدش من يوم الحد، الحال انه انا خدت بعض كده وكنت مستعيل خرجت برا لقيت بدي ناس يعيني مقاعدين في الطرقة برا بعين كمان وأنا ببص برا كمان كده لقيت بدي ناس نسا جايين فهان ازاي فانا قلت لأ معلش انا حاجش يزعلي رابي خالي. خالي أسوار حاجة للطنيس الناس كلها عايز يأخذ الأطفال ويجي على المتابل طب ما احنا يوم السبت ما كنا مارمين هنا هو كان فيه مفيش يعني مش جاي بنتبت المكان عادين كده ليه بقى يكونوا مركز على ده خلاص يعني وانا اعملوا لجماعة هناك ما بيتبالش نضغط الشيء لكن بكرة بتاني ما فيش اطفال بقى ولا ببتال لا ما هو مش هنعتف ما هو ما هو لو العمش دراسي ابتدى احنا نمشي بقى مواعيدنا لكن لا فاض لو قام عمله بقى الاسبوع الجاي مش نعمله بقى اعتقد لو قام عمل ده كده ايوه انا فاهم اه الجامعه هتبتدي خلاص لو مش هتبتدي نعمل اه ممكن نبقى نخلي صلاح الدين هو اللي يبقى بعد درس الاطفال عشان هنا مثلا يعني بس يعني ما هو اقول لكم اقول لكم على حاجه هنقول لكم على, لك على, لك على طبعا انتوا بس ما تنسوش ان احنا عشان برضو في ناس طبعا حاجات ما ريخضرهاش في ناس ما بيديهش اه يعني فانا لما لعمل دراسي التني هبقى عمل شوية اعداد اشرح الحاجات لا بس لا, لا مش ليك بقى في ناس ما حضروش اه يعني الناس ما حضروش دول انا برضو بعد ان لعمل دراسي التني عشان تم الناس بجاه هدى ده هبقى عمل كده حصاص كده لا كل دول الحاجات اللي فاتت يعني ايه مش عايزين فلاش يا لا شغلانه لا. يلا عشان تستقله كده اف ام ايه اولا الضمره وراس في نموذج نبرة كام الكرمزوم رقم 16 مسؤول عن هذا الكلام المرض يا اولاد بيجي بريكارديتس وفايبر زائد كولي بص يا اولاد بيجي بيحصل سيروسايدس يعني بريتونايدس وكلوريزي ممكن وفي كاردايتس وارثرايتس برضو المرض ده من كتر ما هو انفلاميشن عمال يروح ويجي بينتهي ايه في الآخر اه بينتهي باميلي دوزز دي والاميليدوز سكيدي هتعمل ايه يا اولاد بروتكسندوم ثم كرونيك نيورال المرض ده على فكرة بيتشخص يعني بصعوبه لان انا العيان بيجي لي ايه بطن بتوجعني بطن بتوجع لما انا احس ان وجع بطني لكرم وعكيفه اديني اشك ان ده اف ام بنعمل انبستيجيشن ياريت بقى أثناء القد تاني الانبستيجيشن هتدول ان في مرض انفلاماتوري يعني انا عارف انا بعمل كده اقول له ايه بص بقى يوم لما يجي لك الواجع فبطنة ده اعملي توتاليكسيت الكام ويجي السقار ويصيري اكتو بروتيين وفي مكس مع اميلويد ايه هاربقى نجيب سريتها الاميلويد ايه دي اللي هو في كل الامراض الانفلاماتوري مش احنا خدنا يا ولاية الروماتويد ب البرونكيتس مش عارف ايه كل دول بيعملوا اميليدوزيس كبني ايه الميكانيزم ان الامراض الالتهابات دي هنعرف ليه الضغون بتطلع سايتوكاينز بتروح للليبر بتخلي الليبر هو اللي يطلع الماده اللي اسمها اميلويد ايه والاميلويد اللي دي بتترسب في الكلى تاني يبقى الامراض الالتهابات زي الاف زي البرونكيتس زي لونج زي الروماتويد ودي دي امراض ايه؟ التهابات بيطلع على الانفلاماتوري بروسس بتاعتهم في سايتوكاينز، هذه السايتوكاينز بتهجم على الليبر وتقول الليبر طلع اميلويد ايه مادييرال، هذه المادة اللي اسمها مايدويد اي دي بتروح تتراسب في النور وتعمل هذه ايه القصه، ايه الدواء اللي لو خدناه نمنع الاف ام اللي هو مين كلنا عارفين كل شيء اكتب على الشمال المغرب لمنحسن فيك فيه الأول اكتب الطريق الثاني بيتيجي بيون الطريق الأولى ريكرم الدوم من البين وفيبا ريكرم الدوم من البين وفيبا ريكرم الدوم من البين وفيبا تمام كده هو وبعدين on examination ممكن يجي يقولك during the day لقينا في rebound and notice rebound and notice وبعدين تكتب كمان انا هدمج لك الكلام كله في البروكة واحدة عشان ايه كاناء البروكة باليديزيان sometimes بتبقى Needs Diagnosed as Abin-Sites تعبش تذكروها ايه Abin-Sites هذي وبعدين انت ايه بقى بعد الابin بقى انت عامل Abin-Dictum يعملوله Abin-Dictum بقى بقى الواق Abin-Sites ايه نورمال هيشيلوه بقى خلاص وبعين تكتب. بعد الابنديكتومي بعد الاوبريشا بين استيل ريكارنت هدين الفكرة؟ هنا تاني هو هيجيب لك مسألة كلمة ونص ريكارنت الابدومنالبين وفيمر واحد تاني يقول لك ايه لا ده الابدومنالبين وفيمر وف مرة من المرات لقوا فيه لفاوند تندردس دي واضح فالدكتور قال ده عملوله وروح العيام وبعد بقى في النكتور في اسابيع رجع البين مرة اخرى يبقى الموضوع ايه في حاجة تانية وبعدين اكتب ليتر اون في الهاتف بقى خالص هيحصل ايه في ناس بتبحك في ناس عمل يبحك ليتر اون يا اولاد بفرس في الفيس حصل يديمة في اللوغة الليب هي ليبها ده نيفروتين كيبقى ليه طرقون بافلس في الفيز يديمة في اللوغة الليب وبروتينوية كيبقى ايه الانصر بتبقى الانصر تحت الجابة اني دي اف امن اف دي اف امن اف ادت الى نيفروتكسونبرول وليه ترقون هتبته بايه بالChronic Reignal يعني بإيجابة FNF قدت إلى Nefotic Syndrome بس معلش يا أولاد Nefotic Syndrome إلى يعني, يعني يا ريت تقولوا معلش كده هي FNF سوريا قدت إلى Amylidosis kidney والامylidosis kidney عملت Nefotic Syndrome ليه ترقون هتبقى Chronic Reignal يعني بFNF ادت الى اميولوس كيتني اميولوس كيتني ادت الى جفروتك صنور ولين تكون احسن كروني بينا يبقى الاربع هنا الساعة الثلاثة ومص كلا بعد صاف العصر لا طاضر يا احنا